يُصْطَمَ عَيْنٌ أَنِيَّ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلَّا مِنْ بَرِيعَ لا يُصْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ وَجُوهُهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمٌ لِسَعِيْهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة Afa laya dzurun ila al ibn kifah kulikat, wa ila al samaik ifarufiat, wa ila al jibal kifanussibat, wa ila al arz kifasutihat. Fadzakir مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابهم